الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسمعون فإن هذه الحلقة التاسعة والثمانون من حلقات من أحكام القرآن الكريم نبدأها بذكر ما بقى من فوائد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راحنا وقولوا ذرنا وسمعوا ولكافلنا عذاب عظيم تكلمنا على ما يسر الله من فائدها وأحكامها إلى قوله لا تقولوا راحنا قال وقولوا ذرنا فمن فائد هذا وهذه الجملة وأحكامها أنه إذا ذكر باب ممنوع مستودن أمام الناس فإن الفكمة تقتري أن نذكر لهم ما يستعنون به عنه من الأشياء المباحة ولهذا قال وقول ذرنا فهو لم ينههم ويجعل ويجعلهم مائين لا يدرن ما يقولون بل أرشدهم إلى القولة المباحة النافعة وهي قول من فإذا نهيت الناس عن شيء يحتاجون إليه فافتح لهم بابا يضي عنه حتى يسهل تركهم لما نه عنه وفعلهم لهذا الذي أشهد إليه ونظير ذلك ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتي إليه بتمل جيد فقال ما هذا قالوا كنا نأخذ الصاع بالصاعي والصاعين بالثلاثة نأخذ الصاع من هذا الطيب بالصاعين من الرجيء أو الصاعين بالثلاثة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عين الهباء وأرشدهم إلى النبي التمر الرديء بالدراهم ثم يستروا بالدراهم تمرا جيدا فلما منعهم من أخذ الصاع الساعين أو الصعيم بالثلاثة بأنه ربا فإن بيع التمر بالتمر يجب فيه التساوي بالكيل والتقابض في مزلس العقب وهم إذا أخذ الصعب الصعيم لم يتزموا بالتفاضل فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام حين بين لهم أن هذا ممنوع أرشدهم إلى البيع المباح بأن بيع التمر بالدراهم ويشتروا بالدراهم تمرا جيدا وهذا نظير هذه الآية الكريمة لا تقلوا برعينا هذا يومين وقلوا ذلنا هذا بدلنا عنه ومن فائدها هذه الآية الكريمة وجوب السم والطاعة لأوامر الله عز وجل لقوله تعالى واسمروا ومن فائدها وأحكامها ثبوت الجزاء على العمل بقوله وللكافرين عذاب عليم ومن فائدها أن مخالفة عمل الله ورسوله من الكفر لأنه آقب النهي عن قول راعنا والإذن بقول انظرنا أو رشال لي والعمر بالسماء آقب دارة كله بقوله وللكافرين عذاب عليم فدل هذا على أن المخالفة لعمل الله عز وجل موع من عنواع الكفر ثم قال الله تعالى ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله أحسف برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يرد أي من الذين كفروا من أهل الكتاب وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا المشركين يعني ولا الذين كفروا من المشركين لا يردون أن ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامته من خير لأنه الحسد والحاسد لا يحب أن ينزل الله الخير على غيره قلوا هذا قال من خير من ربكم ثم قال والله يختص برحمته من يشاء أن يخص من شاء من عباده برحمه خاصة غير رحمة العامة لجميع الخلق بأن رحمة الله عز وجل نوعا رحمة عامة تشمل جميع الخلق حتى الكفار فإن الله ينزل عليهم الغيث ويخرج لهم الزر ويكثر لهم المال والولد وهذه رحمة وكذلك يفعل بالمؤمنين والرحمة العامة رحمة مسعة فقط يستوى فيها جميع الخلق حتى البهار أما الرحمة الخاصة فهي قال الله عنها فسأكتبها للذين يتقون ويفون الزكاة والذين هم بعيدة مؤمنون ويقول عز وجل والله اختصف رحمته من يشاء يعني فلس لأحد أن يحشر على الله أن ينزل فضله على من شاء من عباده والله ذو الفضل العظيم أي صاحب الفضل العظيم <تصفيق> العظيم كمية والعظيم كيفية والعظيم شمولا في المكان وشمولا في الزمان. فيظين الله عز وجل في هذه الآية حقت الكفار من المشركين واليهود والنصارى الذي بلع بهم إلى هذا الحد فمن فوائدها وأحكامها بيان أن اليهود والنصارى والمشركين لا يودون الخير للمسلمين وهذا ليس خاصا بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو عام إلى المقيمة لأن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين أعداء لنا وأعداء لربنا وأداء لكتابنا وأداء لرسولنا ومن كان كذلك فإنه لا يمكن أبدا أن نحب نزول الخير إلينا ومثال هذه أرواح كامها الحذر من نكر القفار من النهود والنصارى ومشركين فلما تر بما يبدونه لنا من حلاوة اللسان وإظهار شراح الصدر بنا لأنهم إنما يفعلون ذلك من أجل خير عائد عليهم أكثر مما يتحملونه من كراهتهم للخير النازل إلينا أو لأنهم يتربصون من الدوائر حتى يقلوا على ما لنا من الخير ومن فائد هذه العوة الكريمة أن من كره الخير للمؤمنين حموما أو لبعض منهم على سبيل الخصوص فإن فيه شبه من اليهود والنصارى والمشركين ومن هذه الأيض الكريمة تحريم كراهة نوزل الخير للمؤمنين وكراهة نوزل الخير للغير هو الحسد ولهذا قال الشيخ السلام رحمه الله إن التفسير الصحيح للحسد ليس أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الله على غيره ولكن التفسير الصحيح هو أن يكره الإنسان ما أنزل الله على غيره من الخير سواء تمنى زواله أم أن نتمنى وهذا التفسير لشهر سام هو الأقرب منفائد هذه الآية الكريمة بيان ما منح الله هذه الأمة من الرضبية الخاصة ولهذا قال من خير من ربكم والرضبية الله لعباده المؤمنين رضبية خاصة والرضبية نوع عامة وخاصة فالعامة هي الشاملة لجميع الخضر ومنها قوله تعالى الحمد لله رب العالمين والخاصة هي الربوبية المغافلة المؤمنين أو الرسل. مثل قوله عن عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة تعاون واجعلنا للمتقين عماما فإن هذه الربوبية خاصة وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فقوله رب العالمين هذه الربوبية العامة وقوله رب موسى وعارون هذه الربوبية الخاصة ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن فضل الله عز وجل قد يختص بأناس دون أخرين بقوله والله يختص برحمته من يشاء ومن فوائدها وأحكامها إثباث مشيئة الله بقوله. والله يختص برحمته ما يشاء ولا شك أن ما كان من أفعال الله فإنه صادر عن مشيئة منه عز وجل وكذلك ما صدر من أفعال العباد فإنه صادر عن مشيئة منه وإذن منه بذلك كما مر علينا في قوه وما اندرارين به من أحد إلا بإن الله فكل شيء يقع في السماوات والعرض من أفال الله وفاء الخلق فإنه واقع بمشيئة الله قال الله تعالى من يشأ منكم من يستقيم وما تشاؤين إلا أن يشاء الله رب العالمين نسأل الله تعالى أن يهب لنا جميعا من لدنه رحمة وأن نزوقنا الاستقامة على دينه والوفاة عليه إنه جواد كريم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه جمعين وصائت ما بقي من فوائد هذه الآية وحكمها إن شاء الله في حلقة القادمة الحمد لله.